يا رسول الله الله يني البضعه الزاخره جيت للقبر يحوزني جيت واد معناته احكي كسرت اجيب دم مع تعيني ساجيب دم يا رسول الله اني بالضعه الصغرى للقاء ابري بحزني جئت مع تحكي ABATI IN DEMUعI عن لست أدري أي جرح من جراحI قلب أعظم ABATI Duma'i Anji rahi Tata ka la Lestu adri Ayu jura'i Min jira'i Kalbi ahazam Min jira'i دا اشكو يا بضلعي وخي خلف الباب بتكسر ام بعيني دا اشكوى يا بعد عيني وهي خلف الباب بتكسر ان بعيني يا ابي قد العطمو في غا مبدا المنور مبدا دي دافعوني باهتضامي وبدع صوت أنيني خلف بابي وجداري أسقط ماذا أسقط دافعوني باهتضامي وبدع صوت أنيني دافعوني باهتضامي وبدع صوت أنيني خلف بابي واجداري خلف بابي واجداري خلف بابي واجداري ماذا أسقط من كلنا أسقط من يا رسول الله إني بالضعه الزغراء جئت للقبر بحزني جئت ودم تحكي كسر اضلاعي فاجيب دم مع يا رسول الله اني البضعه الزغراء جئت للقبر بحزني جئت ودمعه تحكي كسرت اضلاعي فأجيب, فاجيب دم مع تعييني فاجيب أباتي إن دموعي أباتي عن جراحي تتكلم لست أدري أي جرحي من جراحي القلب أعظم أباتي إن دموعي عن جراحي تتكلم لست أدري أي جرحي من جراحي القلب أعظم ماذا من جراحي هل ترأى بدا الشكوى يا باتلاعي وهي خلف الباب تكسر ام بعيني الدين المنور هل ترى بدا وشك ويا بأضلاع وهي خلف قلب بتكسى ان بعيني يا ابي قلب لا طمو فيه الدين المنور مبدا الدين دفعوني باهتضام وبدأ صوت أنيني دفعوني باهتضام وبدأ صوت خلف بابي وجداري khalifa babi wajidari aska't oomee kenna aska't emoe kgf leaving whahti bagasy wa badashi utu apani death بہت ضامن وبدان صوت انی خلف بابي واجداري اسقطوم ماذا اسقطوم اا یا رسول الله الله ضعتُ الزغر جئتُ للقبري بحوزني جئت ود مع تتاحكي كسرتُ ضلعيه فأجيب دم مع تعيني فأجيب دم يا رسول الله إني بضعة الزغرة جئت للقابر بحزني جئت ودمعة تحكي كسر أضلعي فاجب دمعة عيني فاجب دمعة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 لست أدري أي جرحي لست أدري أي جرحي من جراحي القلب أعظم من جراحي قلب أعظم هل ترى أبدأ شكوى يا بأضلع وهي خلف الباب تكسر أم بعين يا أبي قد لا طمو فيها مبدأ الدين الملوى هل ترى أبدأ شكوايا بأضلاع وهي خلف الباب تكسر أم بعيني يا أبي أم بعيني يا أبي قاد لطمو في رق الدين المنور مبدأ الدين دافعوني باهتظاما وبدعن صوت انيني دفعوني خلف بابي وجداري خلف بابي وجدار ماذا أسقطومي كلنا أسقطومي دفعوني باهتظام وبدأ صوت أنيني دافعوني باهتظامي وبدنسوا وطقنيني خلف بابي وجداري أسقطوا لا لَسْتُ أَنْ سَعَجْمَةَ أَشْرَارِ وَحُرْمَةَ دِيَارِ مَا رَعَوْهَا دَارٌ بِهَا يَسْتَأذِنُوا الْأَمِينُ وَالْقَوْمُ بِهِ جموعا والقوم بالاحطاد يا جموعا قالوا الى لعيني من فيها فاطمه زهراء ايوا نوحا صلى الله عليه نوح قدروا بداري منادين بالقوم ا لا لا لكم محمد البضعه زهراء وفحف ظوا اغاظهم قولي طح جموني وحديهل اضلعوا كسروها قلت له قال لكم محمد البضعه زهراء وفحف ظوا قولي فهاجموني وهذه اضلاعوا كسروا ماذا وهذه اضلاعوا كسروا ها... لا لست أل ساجمتين أشراري وحرمتين دياري ما رعوها دار بها يستاذن الامين والقوم ضيل جموها قالوا الي لعيني نحن فيها فاطمه زهراء وبنوها صلى الله نحقده بداري مناديان بالقوم أحرقوها ماذا مناديان بالقوم أحرقوها ماذا مناديان بالقوم قلت لهم قال لكم محمد البضعة الزهراء فاحفظوا عغاضهم قولي فهاجموني وهذهل أضلعوا كسروا قلت لهم قال لكم محمد البضعة زهراء فاحفظوا أغضهم قولي فهاجموني وهذهل أضلعوا كسروا وهذهل قلت لهم قال لكم محمد البضعة زهراء فاحفظوا قلت لهم قال لكم محمد البضعة زهراء فاحفظوا أغاضهم قولي فغاجموني وغاذهي أضلاعك السرغى بعد وغاذيه وغاذيه لا لست انسى جمهتل اشراري وحرمه دياري ما راوها دار بها يستاذن الامين والقوم بيل احقادها غا جموها قالوا الينا لعيني ما فيها زهراء وبنوها صللعي نحقد غر بداري مناديا مناديًا بالقوم احرقوا قلت له قال لكم محمد البضعه الزهراء فاحفظوها قلت له قال محمد البضعه الزهراء فاحفظوها قلت له قال لكم, له قال لكم قولي فهاجموني وهذه الأضلاعوا كسرها وهذه بعد بعد وهذه أضلاعوا كسرها لقد جاء أشقى إلى الدار يطاغى لقد جاء أشقاها إلى الدار يا طاها وقد كذبت حيداها ثمود بطغوة لقد جاء أشقاها إلى الدار يا طاهاها وقد كذبت حيدر ثمه هدو بطغوة جئت للقابر والأسى يجري لست أقوى يا والدي صبر أذرف الدمعة فوق آلامي خذ دموعي يا والد الزغر جئت للقابر والأسى يجري لست أقوى يا اذرف الدمع فوق آلامي خذ دموعي يا والد الزغرى خذ دموعي على تربة القبر جرت كل أوجاعي فقم يا أبي وانظر إلى كسر عبد الله اله لا الله فاطم اني يا رسول الله اشتكي ظلم القوم والاصحاب هجموا داري لطم عيني كسروا اي من ورا الباب فاطم اني يا رسول الله اشتكي ظلم القوم والاصحاب هاجموا داري الاطم وعيني كسروا ضلعي من وراء الباق <متصفيق> كسروا ضلعي بعد كسروا كسروا ضلعي لقد جاء أشقاها إلى الدار يا طاغا لقد جاء أشقاها إلى الدار يا طاغا وقد كذبت حيدر ثمود بطغوها وقد كذبت حيدر ثمود بطغوة لقد جاء أشقار إلى الدار يا طاعة وقد كذبت حيدر ثمود بطغوة جئت للقبر والأسى يجري لست أقوى يا والدي صبر أذرف الدمعة فوق آلامي خذ دموعي يا والد الزغر جئت للقبر ولسا يجري لست أقوى يا والد الزغر لست أقوى يا والدي صبر أذرف الدمعة فوق آلامي خذ دموعي والد الزغرة خذ دموعي يا والد الزغرة وعلى تربة القبر جريت كل أوجاعي على تربة القبر جريت كل أوجاعي فقوم يا أبي وانظر إله كسر أضلع إله فاطم إني يا رسول الله اشتكي ظلم القوم والاصحب هجموا داري لطموعين كسروا ضلعي من وراء الباب فأطموا انني يا رسول الله اشتكي ظلم القوم والاصحب هجموا داري لطموعين كسروا ضلعي من وراء الباب كسر ضلع والله يا فاطمة شيع المختاره يا فاطمه شيع المختاره يا فاطمه واستعدي بالدموع قبل تكسير الضلوع كلنا واستعدي بالدموع شيع المختار شيع المختار يا فاطمة شيع المختار يا فاطمة واستعدي،, واستعدي بالدموع قبل تكسير الضلوع واستعدي بالدموع قبل تكرر مستهل كرر شيعي شيعي المختار يا فاطمة واستعدي واستعدي بالدموع قبل تكسير الظلوح